أرآه السغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا قلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بعنى إن الله يرى كلا إلا لم ينته لنا السعى بالنافية نافية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقسر